ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آ ل ه ة لا ل ي خ ق و ن ش ي ئ ا وهم ي خ ل ق و ن ولا يكون ل لدينا ف ولا ي م ل ك و ن موتا ولا ي ق ى و ل اسماء و الله ش و ا ل ح ي ن كفروا ق ا ل و ا أ س ا ط ي ر ا ل أ و ل ي ن اتت بها فهي تملا عليه بطه واصيلا قل انزله الذي يعلم السر في السماوات والارض انه كان غفور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 كذبوا بالساعه واعتدنا لمن كذب ب ا ل س ا ع ة سعيرا إ ذ ا ر أ ت ك م من مكان بعيد سمعوا لها تغيضا ودفين و َ إ ِ ذ َ ا أ ُ ر ُِ و ا م ِ ن ْ ه َ ا مكانا ًََ ضيقا ًَ مقرمين ََُ دعوا َ هنالك ََ سبورا لا َ تدعوا اليوم ََْ سبورا ً واحدا ًِ وادعوا ُ سبورا ً كثيرا ًَِ اسماء الله الحسنى من د من ولكن ن من ك أ و ي ا ء و ل متعتهم واباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا فقد ك ذ ب و ك م بما ت ق و ل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 لقد استكبروا في أ ن ف س ه م واعتوا عتوا كبيرا يوم يرون ا ل م ل ا ئ ك ة لا بشرى يومئذ لي ل مجرمين ويقولون حجرا وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا اصحاب الجنه يومئذ خير مستقرا واحسن م ك ي ن ا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 ويوم يعظ الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أ ت خ ذ فلانا خليلا لقد أ ض ل ن ي عن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 وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا وقال الذين كفروا له لا نزل ذ ل ك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا ي أ ت و ن ك ب م خ ل إ ل ا جئناك بالحث و أ ح س ن تفسيرا الذين يحشرون على وجوه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 واعتدنا للظالمين عذابا أ ل ي م ا وعادا وثمودا و أ ص ح ا ب الرس وقرنا و بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له ا ل أ م ث ا ل وكلا تدرنا تكبيرا ولقد اتوا على القريه التي امطرت مطر السوق افلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا و َ إ ِ ذ َ ا راوك َ أ ِْ ن ْ يتخذونك ََََُ إ ِ ل َّ ا هدوا ُ ج َ ه َ ا د َ الذي َِّ بعث ََ الله َُّ رسولا ًَُ إ ِ ن ْ كاد ََ ليضلنا ََُُِّ عن َْ الهتنا ََِ لولا َََ ن ْ ص َ ب ر ن َ ا عليها َََْ وسوف َََْ يعلمون َََُْ حِينَ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 ولقد صرفناه بينهم ليذكروا ف أ ب ى اكثر الناس إ ل ا كفورا ولو شئنا لبعثنا في كل ق ر ي ة نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم موسوعه النابلسي ر ي للعلوم الاسلاميه ح ج وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما وكان الكافر على ربه ض ه ي ر ا وما ارسلناك إ ل ا مبشرا ونذيرا قل ما اسالكم عليه من اجر إ ل ا من شاء ان يتخذ إ ل ى ربه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 ا س ج د للرحمن ط ا ل و ا وما الرحمن أ ن اسجد لما ت أ م ر ن ا وزادهم نفورا تبارك الذي جعل في وهو الذي جعل الليل والنهار خلفه لمن اراد ان يذكر او اراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم اجاهدون ل قالوا والذين موسوعه ن لربهم ا ل ن ا ب ل ذ ي ن ي ق و ل و ن ر ب ن ا اصرف ع ن ا ع ذ ا ب ج ه ن م إن عذابها ي ه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 ا حرم الله الا بالحق ولا يذنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضارك له العذاب يوم القيامه ويخلد فيه مهانا الا من تاب و آ م ن وعلم ك ا يبدل الله س ي ئ ا ت ه م حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا ف إ ن ه يتوب إ ل ى الله متاب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 بها ت ح ي ة وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما ي ع ب أ بكم ربي لولا دعاؤكم